ز ل ن الحمد هَذَا ا ق ر لله على فضله والصلاه والسلام على أ ش ر ف رسله وخير خلقه و ب ع د ه فقد انتهينا في اللقاء الماضي إ ل ى قول الله جل ذكره ويوم نسير الجبال وترى ا ل أ ر ض ب ا ر ز ة وحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا وبينا ان تسير الجبال م ر ح ل ة من مراحل دكها و أ ن قول الله جل وعلا وترى ا ل أ ر ض ب ا ر ز ة أ ي ظ ا ه ر ة ليس على وجهها شيء لا شجر ولا حجر ولا مدر وقد دلت الاحاديث الصحاح على أ ن ليس على ا ل أ ر ض يومئذ معلم ل أ ح د وعرضوا أحدا الآيات الآخر على ربك صف العرض إ م ر امرار ر ليعرف كنه وترى حاجته العرض الشيء حاجته كنه إ الشيء ليعرف كنه وترى حاجته ويسمون مرور العسكر بين يدي ا ل أ م ي ر أ و الملك أ و المسؤول يسمونه عرضا فيطلع على أ ح و ا ل ه م ويرى حاجتهم وعرضوا على ربك صفا ولم يقل جل وعلا صفوفا وفهم العلماء من هذا أ ن أ ه ل الموقف يكون عرضهم بين يدي الله صفا واحدا لا يحجب أ ح د أ ح د يكون عرضهم بين يدي الله صفا واحدا فنحن نقول للصف الذي في ا ل ص ل ا ة نسميه صف وهذا الصف الناس متجاوئ الناس فيه متجاورون لا يوجد أ ح د يحجب أ ح د يعني يجلس أ و يقف وراءه فالذي يظهر من ظاهر ا ل ق ر آ ن والعلم عند الله أ ن أ ه ل الموقف يكونون جميعا صفا واحدا قال أ ص د ق ا القائلين وعرضوا على ربك صفا وهذا لا يشعر بالتعدد لكن في قول الله جل وعلا عن ا ل م ل ا ئ ك ة صفا صفا هذا يشعر بالتعدد لكن الفرق أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة لا يقفون موقف توبيخ أ م ا أ ه ل الموقف يقفون ليعلم ليعلم كل احد أ ن أ ح د ا لا يحجبه فيزداد ضيق المقام على الناس و لهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في إ ح د ى طرائق استفتاحه في قيام الليل أ ن ه يكبر ت ك ب ي ر ة الاحرام ثم إ ن ه صلوات الله وسلامه عليه يكبر عشر تكبيرات غير ت ك ب ي ر ة الاحرام ثم يحمد الله, يحمد الله عشر مرات ثم يسبح عشر مرات ثم يقول لا إ ل ه إ ل ا الله عشر مرات ثم يستغفر عشر مرات ثم إ ن ه صلوات الله وسلامه عليه يقول رب اغفرلي وارحمني وعافني واهدني وارزقني هذا تنقله من تنقله ع ا ئ ش ة قالت وهذا موضع الشاهد قالت ثم يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامه ة ثم يتعوذ ب ا ل ل من ضيق المقام ضيق ي والعاقل م ق ي ا ا م ة و ل إ ذ ا سمع هذا أ و ل ما يصنعه إ ذ ا أ م س ى اذا دخل عليه الليل وفرغ من ص ل ا ة العشاء في أ و ل الليل أ و في وسطه أ و في آ خ ر ه قام وكبر ت ك ب ي ر ة الاحرام وكبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا ثم قال رب اغفر لي وارحمني وعافني واعدني وارزقني ثم تعوذ بالله من ضيق, يوم من ضيق المقام يوم ا ل ق ي ا م ة كما كان صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته ثم ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة وما تيسر بعدها من آ ي ا ت نعود لما نحن فيه قال ربنا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا يخاطبون بهذه بهذا القول كما خلقناكم أ و ل م ر ة فسمى الله جل و علا إ ع ا د ة الخلق سماه خلقا آ خ ر خلقا جديدا ثانيا وهذا دلت عليه آ ي ة قاف قال ربنا أ ف ع ي ن ا بالخلق ا ل أ و ل بل هم في لبس من خلق جديد فالخلق خلق آ خ ر لكنه على مثال الخلق ا ل أ و ل فكما اخرج الناس من بطون أ م ه ا ت ه م لا يعلمون شيئا ليس معهم شيء يخرجون إ ل ى أ ر ض المحشر ليس معهم شيء قال الله جل وعلا وعرضوا على ربك ص ف لقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل م ر ة بل زعمتم هذا خطاب لمنكر ا ل ب ح ث بل زعمتم أ ن لن نجعل لكم موعدا أ ي كنتم تقولون تتفوهون تزعمون في الدنيا أ ن لا موعد بيننا وبينكم و أ ن لا حشر ولا عقاب ولا ثواب ولا حساب زعم الذين كفروا أ ن لن يبعثوا قل بلى ورب لا تبعثن قال جل وعلا هنا بل زعمتم أ ن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب والمراد عند أ ك ث ر أ ه ل العلم جنس الكتاب و إ ل ا لكل أ ح د كتابه ا ق ر أ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه و ا ل إ ش ف ا ق الخوف من السوء في المستقبل و ا ل ش ف ا ق الخوف من السوء في المستقبل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا هي أ ص ل ه ا يا ويل وجاءت هنا بالتانيث بالتاء يا ويلتنا فقال بعض اهل العلم إ ن التاء م ز ي د ة هنا ل ل م ب ا ل غ ة والذي يظهر والعلم عند الله أ ن ه ا هنا يمكن أ ن تكون ل ل م ب ا ل غ ة لكنها بمعنى ا ل ف ض ي ح ة بمعنى ا ل ف ض ي ح ة ويدل على هذا المعنى قول امرئ القيس قالت لك الويلات إ ن ك م ر ج ن ي أ ي لك أ ن فضحتني بين الناس والمقصود أ ن أ ه ل ا ل إ ج ر ا م يقولون كما قال الله ح ك ا ي ة عنهم قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا كبيره ة إلا الا احصاها ل ا ل آ ن ينزل المطر يجري السيل يمر السيل على الوادي السيل لا يبقى ل أ ن ه لو بقي أ ص ب ح نهرا يمضي السيل بعد ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة أ ي ا م يطمئن الناس أ ن السيل انتهى فرغ ي أ ت و ن إ ل ى الوادي ماذا يجدون في الوادي غدران غدران ماء فيجلسون عنده هذا ي أ ت ي بقهوته وهذا ي أ ت ي ب ش ا ه د ه هذا الذي جلسوا عليه يسمى غدير ما معنى غدير أ ن السيل مضى وتركه السيل مضى وتركه أ ي أ ن السيل غادره ولم ي أ خ ذ ه معه تركه ب ا ق ي فجاء الناس يجلسون عليه واضح هذا أ ه ل ا ل إ ج ر ا م يقولون يوم ا ل ق ي ا م ة هذا الكتاب الذي بين أ ي د ي ن ا لم يترك شيئا مما كنا نصنعه كما أ ن السيل يترك ب ق ي ة من م ا و يمضي عنها لكن الكتاب لم يترك شيئا قال الله لا يغادر ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة إ ل ا احصاها لم ا ب د أ الله ب ا ل ص غ ي ر ة حتى يظهر التعجب من ا ل د ق ة في الاحصاء حتى يظهر التعجب من الدقه في ا ل إ ح ص ا ء ف إ ذ ا كانت صغائر الذنوب ا ل خ ف ي ة التي لا يظن أ ح د أ ن أ ح د ا علم بها بل نسوها كما قال الله احصاه الله ونسوك يجدونها أمامها امامهم فما بالك إ ذ ن بكبائر الذنوب قال الله لا يغادر ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة وجيء ب ا ل ك ب ي ر ة ل إ ف ا د ة التعميم وجيء ب ا ل ك ب ي ر ة ل إ ف ا د ة التعميم لا يغادر ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة إ ل ا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أ ح د والله منزه عن الظلم جاء في المسند من حديث جابر أ ن ج ا ب ر رضي الله عنه سافر م س ي ر ة شهر إ ل ى عبد الله بن انيس احد ا ل ص ح ا ب ة وقال لما دخل عليه ابتدره عبد الله فعانقه واعتنق حتى ان عبد الله كان ي ط أ ثوبه فرحا بقدوم جابر عليه فقال جابر له حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم في القصاص فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يحشر الناس حفاه عراه بهما قال جابر لعبد الله ما بهما قال ليس معهم شيء يحشر الناس حفاه عراه بهما ثم يقول الله أ ن ا الملك أ ن ا الديان بصوت يسمعه من بعد كمن يسمعه من ق ر ب أ ن ا الملك أ ن ا الديان لا ينبغي ل أ ح د أ ن يدخل النار من أ ه ل النار و له عند أ ح د من أ ه ل ا ل ج ن ة حق حتى أ ق ص ه له و لا ولا ينبغي ل أ ح د من أ ه ل ا ل ج ن ة أ ن يدخل ا ل ج ن ة و له حق عند أ ح د من أ ه ل النار حتى أ ق ص ه له و لو كانت ا ل ل ط م ة قيل يا رسول الله كيف و نحن نحشر بهما عراه قال بالحسنات و السيئات فالقصاص يوم ا ل ق ي ا م ة بالحسنات و السيئات وهذا يجعل ا ل م ر يجعل هذا الحديث وهو صحيح بشواهده نصب عينيه ويبتعد و ي ن أ ى اكثر ما يبتعد عن أ ع ر ا ض الناس وعن دمائهم وعن أ م و ا ل ه م حتى يكتب الله له مع توحيده واتباعه ا ل ن ج ا ة يوم ا ل ق ي ا م ة فهذا مما يمكن أ ن يستان ان يذكر في الحديث عن قول الله تبارك وتعالى وعرضوا على ربك صفا ّ لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا اي بين اعينهم لكن مع ذلك فليكن المؤمن حسن الظن بربه موقنا ب ر ح م ة ربه تبارك وتعالى ولا يتكل المؤمن على شيء أ ع ظ م من من ر ح م ة الله قال ربنا ولا يظلم ربك أ ح د و إ ن أ م ر ا نزه الله مع قدرته ذاته ا ل ع ل ي ة عنه ينبغي ان لا يقربه أ ح د والظلم إ م ا أ ن يكون ب أ ن يزاد على العبد شيء لم يصنعه و إ م ا أ ن ينقص من حسنه له صنعه وكل هذين رب ا ل ع ز ة منزه عنه جاء في ا ل أ ث ر الصحيح عند مسلم حديث أ ب ي سعيد أ ن أ ه ل الصراط عندما يجتازونه جعل الله و إ ي ا ك م ممن يجتازه يقول ف ئ ة منهم ربنا إ خ و ا ن ن ا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إ ي م ا ن ف أ خ ر ج و ه فيحرم الله صورهم على النار صور, من صور المؤمنين الذين يريدون أ ن يخرجوا من النار بعض اهلها فيخرجون أ ق و ا م ا كثيرين ثم يقولون ربنا لم يبق فيها أ ح د ممن أ م ر ت ن ا ب إ خ ر ا ج ه ا ل آ ن من الذي أ م ر ب إ خ ر ا ج ه م من في قلبهم مثقال دينار من إ ي م ا ن فيقول الله ا ر ج ع فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من ايمان فاخرجوه فيعودون فيخرجون اقواما كثيرين يقولون ربنا لم يبق فيها أ ح د ممن أ م ر ت ن ا به فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذ ر ة من إ ي م ا ن ف أ خ ر ج و ه فيعودون فيخرجون أ ق و ا م ا فيقولون ربنا لم يبق فيها أ ح د ممن أ م ر ت ن ا به فيقول الله عز و جل شفعت ا ل م ل ا ئ ك ة و شفع النبيون و شفع المؤمنون وبقيت ش ف ا ع ة ارحم الراحم فيضع جل و علا يده في النار فيخرج أ ق و ا م ا قد م ت ح ش و ا أ ي ص ا ر حمما ثم يلقون على نهر عند باب ا ل ج ن ة يقال له ماء ا ل ح ي ا ة فينبتون كما تنبت ا ل ح ب ة في محيل السيل ثم توضع على رقابهم الخواتيم ثم يؤمر بهم إ ل ى ا ل ج ن ة ف إ ذ ا أ ق ب ل و ا على ا ل ج ن ة ر أ و ا بعضها بعض شيء فيها فيطمعون فيه ف ي س أ ل و ن ه الله فيقول الله عز و جل لهم لكم هذا و عشر أ م ث ا ل ه معه و هم لم يدخلوا ا ل ج ن ة بعد يظنون هذا أ ع ظ م نعيم فيقولون ربنا لقد أ ع ط ي ت ن ا ما لم تعط ي أ ح د ا ً من خلقك فيقول الله عز و جل أ ل ا أ ع ط ي ك م أ ع ظ م من هذا قالوا ربنا و أ ي شيء أ ع ظ م من هذا قال أ ح ل عليكم رضواني فلا أ س خ ط عليكم بعده أ ب د ا ً فما هو أ ع ظ م مطلوب رضوان رب العالمين جل جلاله قال الله و رضوان من الله أ ك ب ر لكن العظه ا ل ح ق ي ق ي ة في هذه ا ل آ ي ا ت المباركات من ص و ر ة الكهف أ ن يعلم المؤمن أ ن من أ ع ظ م القربات ح ق ي ق ة الايمان باليوم ا ل آ خ ر و ا ل إ ي م ا ن ليس بالتمني لكن ا ل م ر أ ة لو جعل بين عينيه ما يكون من الوقوف بين يدي الله في أ ر ض المعشر بعد أ ن سمع قول الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يجعل المرء كثيرا مما تزينه نفسه له أ ن يقع فيه يحجم عنه سواء كان من ظلم العباد أ و من الشهوات ا ل م ح ر م ة أ و غير ذلك مما نهى الله عنه كما تجعله يبادر ويسابق ويسارع في الخيرات رجاء أ ن تثبت قدماه يوم العرض على الله تبارك وتعالى ولا ريب وهذا لا يخفى على شريف علمكم أ ن ه ما من موقف أ ع ظ م مثل الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ف إ ذ ا كان أ ن ب ي ا ء الله ورسله يقولون يوم ا ل ق ي ا م ة اللهم سلم سلم ويقول نوح و آ د م وموسى و عيسى و إ ب ر ا ه ي م عليهم جميعا السلام لقد غضب ربنا غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله كل هذا إ ذ ا استحضره المرء كثير مما زين له يحجم عنه وما قد بينا مرارا أ ن ه والله ما أ ق ض مضاجع الصالحين شيء أ ع ظ م من ك ي ف ي ة القدوم والوفاده على الله وكلما تلبس المؤمن و أ ك ث ر من عمل من الصالحات غالب ا ل أ م ر أ ن ه يختم عليه به فيفد على الله جل وعلا بهذا العمل وهذا ا ل أ م ر يحتاج إ ل ى م ط ي ة ع ظ ي م ة هي ا ل ن ي ة ا ل ص ا د ق ة مع الله والله لا يخذل من صدق معه وقد كان بعض ممن لم ندرك قبلنا بجيل أ و جيلين من مشايخ مشايخنا م ش ا ي خ في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة أ ع ر ف أ ح د ه م رحمه الله مات بعد أ ن صلى العصر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ر و ض ة وانت تعلم أ ن هذا المقام جليل و ا ل ص ل ا ة التي فرغ منها ا ل ص ل ا ة الوسطى والموت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند منبره كل هذا ليس ب ا ل أ م ر الهي وقد لو قدر أ ن ه جئنا بشخص مريث يشارف الموت وحمناه بشفاعه أحد الناس ورعنا عند المنبر حتى يختم له بهذا ربما يؤجل موته ولا يموت ويمل حامله فيرده فيموت و إ ن كان هذا لا يتعلق به شيء لكن المقصود هي سرائر م ك ن و ن ة في القلوب و أ ع م ا ل ص ا ل ح ة ونور يقذفه الله في قلب من يشاء لكن ا ل ح ر ب تقول ومدمن القرع ل ل أ ب و ا ب أ ن ي ر ج ع يعني الذي يكثر قرع الباب ي و ش ك أ ن يفتح له فمن إ د م ا ن قرع الباب هنا أ ن يسارع ا ل إ ن س ا ن في ا ل إ ك ث ا ر من الدعاء ب أ ن يختم الله جل وعلا له بخير يكون همه إ ذ ا أ م س ى وهمه أ ن يصبح إ ذ ا أ ص ب ح كيف يفد على رب العالمين جل جلاله ونحن نعلم يقين ان أ ح و ا ل ن ا أ ع م ا ل ن ا قلوبنا لا تؤهلنا البته لشيء من هذا لكن المعتمد على ر ح م ة الله جل جلاله جعانا الله وياكم من يمتع في الدنيا متاع الصالحين وممن يختم له بخير والحمد لله رب العالمين لو أ ن ز ل ن ا هذا ا ل ق ر آ ن ع ل ى ج ا ت ل ك ا ل أ م ث ا ل نضربها لن لل...